فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 وما يذكرون الا اي شاء الله هو اهل التقوى وَأَهْلُ المغفره